على الله من <في> الشيطان الرحيم بسم الله من فنان warm up décra la tombe الله وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرور أعود الله أسرى ومكر إن رسولا يكتبون ما تنكون هو الذي يسهركم في البني وعب حفظ وكوا جوائنا يا رايل قلب بريف ثاني وقتي وصرت وَمَنْ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ نَهِين عن الجائتنا من هذه الىنا عند الشا Salam <laughs> alayhi Yeah. متى <تصفيق> من الحياة الجن من ما سنشر الدنيا كما ասսան <laughs> Mother. I don't know. حَمَالِكَ عَنْ فَسُورِ آتِي الْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ لا يعلم حال قولهم هم قصروا S kann Vertraue und يا عمو حافظ يوم ما خطوا على درب لا تنوعك اعود يمنتي Oh you no. وَيُمْدِ نَاهَا الشَّ وَنَوَيَ الْيَوْمَ عَفْوُ جُنُوبٍ أَمْ صَوتَ وا الله Ուայեն <gülüyor> մի <gülüyor>